إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِبُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم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 تقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم نجئهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون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 فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ أَمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِينَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا اللَّهُ إِلَهًا أَخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين